من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة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 في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما غورا فمن يأتيكم بما إن معي